الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الرابع والخمسون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة في السديوهات الأمانة العامة للتربيه الخاصة نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في الولد من من أحق به في الحضانة القول الثاني أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجداد هذا قول بعض أصحاب الشافعي وهو مخالف لنصه وللدليل فعلى قول الجمهور هو الصواب إذا كان الطفل أنثى وكان ابن العم محرما لها برضاع أو نحوه كان له حضانتها وإن جوزت السبع وإن لم يكن محرما فله حضانتها صغيرة حتى تبلغ سبعا فلا يبقى له حضانتها بل تسلم إلى محرمها أو امرأة ثقة وقال أبو البركات في محرره لا حضانة لها ما لم يكن محرما برضاع أو نحوه فإن قيل فالحكم بالحضانة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة هل وقع للخالة أو لجعفر قيل هذا من فيه على قولين من اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك ففي صحيح البخاري من حديث البراء فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وعند أبي داود من حديث رافع بن عجير عن أبيه عن علي في هذه القصة وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال قضى بها لجعفر لأن خالتها عنده ثم ساقه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني ابن هاني وهبيرة ابن يريم، وقال فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا فإن القضاء كان لجعفر فليس محرما لها وهو وعلي في القرابة منها سواء وإن كان للخالة فهي مزوجة والحاضنة إذا تزوجت سقطت حضانتها ولما ضاق هذا على ابن حزم طعن في القصة بجميع طرقها وقال أن حديث البخاري فمن رواية إسرائيل وهو ضعيف وأن حديث هانئ وهبيرة فمجهولان وأن حديث ابن أبي ليلى فمرسل وأبو فروه الراوي عنه هو مسلم ابن سالم الجهني ليس بمعروف وأن حديث نافع ابن عجير فهو وابوه مجهولان ولا حجة في مجهول قال إلا أن هذا الخبر بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية والشافعية لأن خالتها كانت مزوجة بجعفر وهو أجمل شاب في قريش وليس هو ذا رحم محرم من بنت حمزه قال ونحن لا ننكر قضاءه بها لجعفر من أجل خالتها لأن ذلك أحفظ لها قلت هذا من تهوره رحمه الله وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته فخالفهم وحده فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح والسنن والمسانيد والسير والتواريخ تغني عن اسنادها، فكيف وقى اتفق عليها صاحب الصحيح ولم يحفظ عنه أحد قبله الطعن فيها البتة وقوله إسرائيل ضعيف فالذي غره في ذلك تضعيف علي بن مديني له ولكن أبي ذكره في سائر الحديث احتجوا به ووثقوه وثبتوه قال أحمد ثقة وتعجب من حفظه وقال أبو حاتم هو من أتقن أصحاب أبي إسحاق ولسينا وقد روى هذا الحديث عن أبي إسحاق وكان يحفظ حديثه كما يحفظ الصورة من القرآن ورواه له الجماعة كلهم محتجين به وأما قوله إن هانئا وهبيرة, وهبيرة مجهولان فنعم مجهولان عنده معروفان عند أهل السنن وثقهم الحفاظ فقال النسائي هانئ ابن هانئ ليس به بأس وهبيرة روى له أهل السنن الأربعة وقد وثق وأما قوله حديث ابن أبي ليلى وأبو فروه الراوي أنه مسلم ابن مسلم الجهني ليس للمعروف فالتعليلان باطلان فإن عبد الرحمن ابن أبي ليلى روى عن علي غير حديث وعن عمر ومعاذ رضي الله عنهما والذي غرى أبا محمد أن أبا داوود قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان عن أبي فروه عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى بهذا الخبر وظن أبو محمد أن عبد الرحمن لن يذكر عليا في الرواية فرماه بالإرسال وذلك من وهمه فإن ابن أبي ليلى روى القصة عن علي فاختصرها أبو داود وذكر مكان الاحتجاج وأحال على العالم المشهور برواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي وهذه القصة قد رواها علي وسمعها منه أصحابه هاني بن هاني وهبيرة بن يريم وعجير بن عبد يزيد وعبد الرحمن بن, بن أبي ليلى فذكر أبو داود حديث الثلاثة الأولين لسياقهم لها بتمامها وأشر إلى حديث ابن أبي ليلى لأنه لم يتمه وذكر السند منه إليه فبطل الإرسال ثم رأيت أبا بكر الاسماعيلي قد روى هذا الحديث في مسند علي مصرحا فيه بالاتصال فقال أخبرنا الهيثم بن خلف حدثنا عثمان بن سعيد المطري حدثنا يوسف بن عدي حدثنا سفيان عن أبي فروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه اختصن هو وجعفر وزيد وذكر الحديث وأما قوله إن أبا فروة ليس للمعروف فقد عرفه سفيان بن عيينة وغيره وخرج له في الصحيحين وأما رميه نافع ابن عجير وأباه من جهاله فنعم ولا يعرف حالهما وليس من المشهورين بنقل العلم وإن كان نافع أشهر من أبيه لرواية ثقتين عنه محمد بن إبراهيم التميمي وعبد الله بن علي فليس الاعتماد على روايتهما وبالله التوفيق فثبتت صحة الحديث وعما الجواب عن استشكال من استشكله فنقول وبالله التوفيق لا إشكال سواء كان القضاء لجعفر أو للخالة فإن ابنة العمي إذا لم يكن لها قرابه سوى ابن عمها جاز أن تجعل مع امرأته في بيته بل يتعين ذلك وهو أولى من الأجنبي سيما إن كان ابن العمي مبرزا في الديات والعفة والصيانة فإنه في هذه الحالة أولى من الأجانب بلا ريب فإن قلف النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمها وكان محرما لها لأن حمزة كان أخاه من الرضاعة فهلا أخذها هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في شغل شاغل بأعباء الرسالة وتبليغ الوحي والدعوة إلى الله وجهاد أعداء الله عن فراغه للحضانة فلو أخذها لدفعها إلى بعض نسائه فخالتها أمس بها رحما وأقرب وايضا، فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيئها النوبة إلا بعد تسع ليال فإذا دارت الصدية معه حيث دار كان مشقة عليها وكان فيه من بروزها وظهورها كل وقت ما لا يخفى وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهي أجنبية هذا إن كان قضاء لجعفر وإن كان للخالة وهو الصحيح وعليه يدل الحديث الصحيح الصريح فلا إشكال لوجوه أحدها أن نكاح حاضمة لا يسكت حضانة البنت كما هو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي العلماء وحجة هذا القول الحديث وقد تقدم سر الفرق بين الذكر والأنثى الثاني أن نكاحها قريبا من الطفل لا يسكت حضانتها وجعفر ابن عمها الثالث أن الزوج إذا رضي بالحضانة واثر كون الطفل عنده في حجره لم تسقط الحضانة هذا هو الصحيح وهو مبني على اصل وهو أن سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج فإنه يتنغص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها لولد غيره ويتنكد عليه عيشه مع المرأة لا يؤمن أن يحصل بينهما خلاف المودة والرحمة ولهذا كان للزوج أن يمنعها من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج، فتضيع مصلحة الطفل، فإذا آثر الزوج ذلك وطلبه وحرص عليه، زالت المفسدة التي لأجلها سقطت الحضانه والمقتضي قائم، فيترتب عليه أثره، يوضحه أن سقوط الحضانه بالنكاح ليس حقا لله، وإنما هي حق للزوج وللطفل وأقاربه، فإذا رضي من له الحق جاز، فزال الإشكال على كل تقدير وظهر أن هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الأحكام وأوضحها وأشدها موافقة للمصلحة والحكمة والرحمة والعدل وبالله التوفيق فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء أحدها أن مكاح الحاضنة لا يسقط حضانتها كما قاله الحسن البصري وقضى به يحيى بن حمزة وهو مذهب أبي محمد ابن حزم والثاني أن نكاحها لا يسقط حضانة البنت ويسقط حضانة الابن كما قاله أحمد في إحدى روايته والثالث أن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتها ونكاحها للأجنبي يسقطها كما هو المشهور من مذهب أحمد وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطمري وهو أن الحاضنة ان كانت أما والمنازع لها الأب سقطت حضانتها بالتزويج وإن كانت خالة أو غيرها من نساء الحضانة لم تسقط حضانتها بالتزويج وكذلك إن كانت أمة والمنازع لها غير الأم من الأقارب لم تسقط حضانتها ونحن نذكر كلامه وما له وعليه فيه قال في تهذيب الآثار بعد ذكر الحديث بمتي حمزة فيه الدلالة الواضحة على أن قيم الصبية الصغيرة والطفل الصغير من قرابتهما من قبل أمهاتهما من النساء أحق بحضانتهما من عصباتهما من قبل الأم وإن كن ذوات أزواج غير الأب الذي هما منه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنه حمزه لخالتها في الحضانة وقد تنزع فيها ابن عمها علي وجافر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخا بينه وبينه وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك بعد مقتل حمزة وكان معلوما بذلك صحة قول من قال لا حق لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار بل قرابتهما من النساء من قبل أمهما أحق وإن كنا ذوات أزواج فإن قال قائل فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن ام الصغير والصغيرة وقرابتهما من النساء من قبل امهاتهما أحق بحضانتهما وإن كن ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم عصبتهما فهل كانت الأم ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد كما كانت الخالة أحق بهما وإن كان لها زوج غير أبيهما وإلا فما الفرق قيل الفرق بينهما واضح وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيد روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الام احق بحضارة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لم تنكح زوجا غيره ولن يخالف في ذلك ما يجوز الاعتراض به على الحجة فيما نعلمه وقد روي في ذلك خبر وإن كان في إسناده نظر فإن النقل الذي وصفته أمره ديال على صحته وإن كان واهي السند ثم ساق حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنت أحق به ما لم تنكه من طريق المثنى من الصباح عنه. ثم قال وأما إذا نازعها فيه عصبة أبيه فصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحق بها من بني عمها وهم عصبتها فكانت الأم أحق بأن تكون أولى منهم وإن كان لها زوج غير أبيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم وإذا كان ذلك كالذي وصفنا تبين أن القول الذي قلناه في المسألتين أصل إحداهما من جهة النقل المستفيض والأخرى من جهة نقل الآحاد العدول فإذا كان كذلك فغير جائز رد حكم إحداهما إلى حكم الأخرى إذ القياس إنما يجوز استعماله فيما لا نص فيه من الأحكام فاما ما فيه نص من كتاب الله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حظ فيه للقياس فإن قال قائل زعمت أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت زوجا غير أبي الطفل، وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيد فكيف يكون ذلك كما قلت؟ وقد علمت أن الحسن البصري كان يقول المرأة أحق بولدها وإن تزوجت وقضى بذلك يحيى بن حمزة. طيل إن النقل المستفيد الذي تلزم به الحجه في الدين عندنا ليس صفته ان لا يكون له مخالف ولكن صفته أن ينقله قولا وعملا من علماء الأمة ما ينتفي عنه أسباب الكذب والخطأ. وقد نقل من صفته ذلك من علماء الأمة أن المرأة إذا نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجا غيره أن الأب أولى بحضانة ابنتها منها فكان ذلك حجة لازمة غير جائز الاعتراض عليها بالرأي وهو قول من يجوز عليه الغلط في قوله انتهى كلامه ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود فأما قوله إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحق بحضانته من عصباته من قبل الأب وإن كن ذوات أزواج فلا دلالة فيه على ذلك البته، بل أحد الفاظ الحديث صريح في خلافه وهو قوله صلى الله عليه وسلم وأما لابنة فإني أقضي بها لجعفر وأما اللفظ الآخر فقضى بها لخالتها وقال هي أم وهو اللفظ الذي احتج به أبو جعفر فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقا أحق من قرابة الأب بل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وجعفرا على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة الأب مدخلا فيها وإنما قدم الخاله لكونها أنثى من أهل الحضانه، فتقديمها على قرابة الأب كتقديم الأم على الأب والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على مدعاه. من أن من كان من قرابة الأم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الأب حتى تكون بنت الأخت للأم أحق من العم ومنت الخاله أحق من العم والعمه فأين في هذا الحديث دلالة هذا فضلا على أن تكون راضحة قوله وكان معلوما لذلك صحة قول من قال لا حق لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأبي في حضانته ما لم يدلغ حد الاختيار يعني فيخير بين قرابة أبيه وأمه فيقال ليس ذلك معلوما من الحديث ولا مظمونا وإنما دل الحديث على أن ابن العم المزوج بالخالة أولا من ابن العم الذي ليس تحته خالة للطفل ويبقى تحقيق المناط هل كانت جهة التعصيب مقتضية للحضانة فاستوت في شخصين فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل الحضانة كما فهمه طائفة من أهل الحديث أو أن قرابة الأم وهي الخالة لا بحضانة الطفل من عصبة الأب ولم تسقط حضانتها بالتزويج إما لكون الزوج لا يسقط الحضانة مطلقا كقول الحسن وموافقة وإما لكون المحضونة بنتا كما قاله أحمد في رواية وإما لكون الزوج قرابة الطفل كالمشهور من مذهب أحمد وإما لكون الحاضنة غير أم نازعها الأب كما قاله أبو جعفر فهذه أربعة مدارك ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيف جدا فإن المعنى الذي أسقط حضانة الأم بتزويجها هو بعينه موجود في سائر نساء الحضانة والخاله غايتها أن تقوم مقام الأم وتشبه بها فلا تكون أقوى منها وكذلك سائر قرابة الأم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم حكما عاما أن سائرة أقارب الأم من كنا لا تسقط حضانتهن بالتزويج وإنما حكم حكم معينا لخالة ابنة حمزة بالحضانة مع كونها مزوجة بقريب من الطفل والطفل ابنه وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره فيريد به الإجماع الذي لا ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين وهذا أصل تفرد به ونازعه فيه الناس وأن حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واه فمبني على ما وصل إليه من طريقه فإن فيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف أو متروك ولكن الحديث قد رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أبو داود في سننه فصلا. فصل وفي الحديث مسلك الخامس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لخالتها وإن كانت ذات زوج لأن البنت تحرم على الزوج تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بعينه في حديث داود ابن حسين عن عكيمة عن ابن عباس فذكر الحديث بطوله وقال فيه وأنت يا جعفر اولى بها تحتك خالتها ولا تنكخ المرأة على عمتها ولا على خالتها وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يقتضي أن يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتى يعترض به على هذا المسلك بل هذا مما لا تأبه قواعد الفقه وأصول الشريعة فإن الخالة ما دامت في عصمه الحاضن فبنت أختها محرمة عليه فإذا فارقها فهي مع خالتها فلا نحذر في ذلك أصلا ولغيب أن القول بهذا أخير وأصلح للبنت من رفعها إلى الحاكم يدفعها إلى أجنبي تكون عنده إذا الحاكم غير متصد للحضارة بنفسه فهل يشك أحد أن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة هو عين المصلحة والحكمة والعدل وغاية الاحتياط للبنت والنظر لها وأن كل حكم خالفه لا ينفك عن جور أو فساد لا تأتي به الشريعة فلا إشكال في حكمه صلى الله عليه وسلم والإشكال كل الإشكال فيما خالفه والله المستعان وعليه التكلان ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في النفقة على الزوجات وأنه لم يقدرها ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها وإنما رد الأزواج فيها إلى العرف ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال في خطبة حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته بمضعة وثمانين يوما واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن هندا امرأة أبي سفيان قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخرت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وفي سنن أبي داود من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما تقول في نسائنا قال أطعبهن مما تأكلون واكسوهن مما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن وهذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله عز وجل حيث يقول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والنبي صلى الله عليه وسلم جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم وسوى بينهما في عدم التقدير وردهما إلى المعروف فقال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف فجعل نفقتهما بالمعروف ولريب أن نفقة الخادم غير مقدرة ولم يقل أحد بتقديرها وصح عنه في الرقيق أنه قال أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون رواه مسلم كما قال في الزوجة سواء وصح عن أبي هريره رضي الله عنه أنه قال امرأتك تقول إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعمني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني فجعل نفقة الزوجة والرقيق والولد كلها الإطعام للتبليك وروى النسائي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي وقال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الخبز والزيت وصح عن ابن عمر رضي الله عنه الخبز والسمن والخبز والتمر ومن أفضل ما تطعمون الخبز واللحم ففسر الصحابة إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأدم والله ورسوله ذكر الإنفاق مطلقا من غير تحديد ولا تقدير ولا تقييد فوجب رده إلى العرف لو لم يرده إليه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف وعرشد أمته إليه ومن المعلوم أن أهل العرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم حتى ما يوجب التقدير الخبز والإدام دون الحب والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا ينفقون على أزواجهم كذلك دون تمليك الحد وتقديره ولأنها نفقة معجبة بالشرع فلم تقدر كنفقة الرقيق ولو كانت مقدرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هندا أن تأخذ المقدر لها شرعا ولما أمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير ورد الاجتهاد في ذلك إليها ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في مدين ولا في رطلين. بحيث لا يزيد عليهما ولا ينقص ولفظه لم يدل على ذلك بوجه ولا ايماء ولا إشارة وإجاب مدين أو رطلين خبزا قد يكون أقل من الكفاية فيكون تركا للمعروف وإجاب قدر الكفاية مما يأكل الرجل ولده ورقيقه وإن كان أقل من مد أو من رطل خبز إنفاق بالمعروف فيكون هذا هو الواجب بالكتاب والسنة ولان الحب يحتاج إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك فإن أخرجت, اخرجت ذلك من مالها لم تحصل الكفاية بنفقه الزوج وان فرض عليه ذلك لها من ماله كان الواجب حبا ودراهم ولو طلبت مكان الخبز دراهم أو حبا أو دقيقا أو غيره لم يلزمه بجله ولو عرض عليها ذلك أيضا لم يلزمها قبوله لأن ذلك معاوضه فلا يجبر احدهما على قبولها ويجوز تراضيهما على ما اتفق عليه والذين قدروا النفقة اختلفوا فمنهم من قدرها بالحب وهو الشافعي فقال نفقة الفقير مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مد والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل فقال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم قال وعلى الموسر مدان لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مدان في كفارة الأذى وعلى المتوسط مد ونصف نصف نفقة الموسر ونصف نفقة الفقير وقال القاضي أبو يعنى مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة والواجب لطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتبارا بالكفارات وإنما يختلفان في صفته وجودته لأن الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول وما تقوم به البنية وإنما يختلفان في جودته فكذلك النفقة الواجبة والجمهور قالوا لا يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة لا لمد ولا برطل والمفروض عنهم بل الذي تصل به العمل في كل عصر وبصر ما ذكرناه قال من الذي سلم ومن الذي سلم لكم التقدير من المد والرطل في الكفارة والذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجب في الكفارة الإطعام فقط لا التملك قال تعالى في كفارة اليمين فكثارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وقال في كفارة الظهار فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وقال في فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وليس في القرآن في إطعام الكفارات غير هذا وليس في موضع واحد منها تقدير ذلك بمد ولا رطل وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن وطئ في نهار رمضان أطعم ستين مسكينا. وكذلك قال للمظاهر ولم يحد ذلك بمد ولا رطل فالذي عليه القرآن والسنة أن الواجب في الكفارات والنفقات هو الإطعام للتمليك وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي يغذيهم ويعشيهم خبزا وزيتا وقال إسحاق عن الحارث كان علي يقول في إطعام مساكين في كفارة اليمين يغديهم ويعشيهم خبزا وزيتا أو خبزا وسمنا وقال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى عن ليث قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من أوسق ما تطعمون أهليكم قال الخبز والسم والخبز والزيت والخبز واللحم وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والسمن ومن أفضل ما يطعم الرجل أهله الخبز واللحم وقال يزيد بن زريع حدثنا يونس عن محمد بن سيرين أن أبا موسى الأشعري كفر عن يمين له مرة فأمر مجيرا أو جبيرا يطعم عنه عشرة مساكين خبزا ولحمة وأمر لهم بثوب معقد أو ظهراني وقال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب عن حميد أن أنس رضي الله عنه مرض قبل أن يموت فلم يستطع أن يصوم وكان يجمع ثلاثين مسكينا فيطعمهم خبزا ولحما أكلة واحدة وأما التابعون فثبت ذلك عن الأسود بن يزيد وابي رزين وعبيدة ومحمد بن سيرين والحسن المصري وسعيد بن جبير وشريح وجابر بن زيد وطاووس والشعبي وابن بريدة والضحاك والقاسم وسالم ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن كعب وقتادة وإبراهيم النخائي ولسنين عنهم بذلك في أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق منهم من يقول يغد المساكين ويعشيهم ومنهم من يقول أكلة واحدة ومنهم من يقول خبز ولحم خبز وزيت خبز وسن وهذا مذهب أهل المدينة وأهل العراق وأحمد في إحدى الروايتين عنه والرواية الأخرى أن طعام الكفارة مقدر دون نفقة الزوجات فالأقوال ثلاثة التقدير فيهما كقول الشافعي وحده وعدم التقدير فيهما كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين والتقدير في الكفارة دون النفقة كالرواية الأخرى عنه قال من نصر هذا القول الفرق بين النفقة والكفارة أن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار ولا هي مقدرة بالكفاية ولا أجبها الشارع بالمعروف كنفقة الزوجة والخادم والإطعام فيها حق لله تعالى لا لادمي معين فيرضى, فيرضى بالعوض عنه ولهذا لو أخرج القيمة ينجزه وروي التقدير فيها عن الصحابة فقال القاضي إسماعيل حدثنا حجاج بن منهال حدثنا ابن عوانة عن منصور عن أبي وائل عيسار بن مير. قال قال عمر إن ناسا ياتوني يسألوني فأحلف أني لا أعطيهم ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا أمرتك أن تكثر فاطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن يحيى بن عباد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هي يرفع إذا حلفت فحنفت فاطع عني ليميني خمسة أسوع عشرة مساكين وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمر ابن أبي مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع حدثنا عبد الرحيم وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن قرط عن جدته عن عائشة رضي الله عنها قالت إن نطعم نصف صاع من بر أو صاع من تمر في كفارة اليمين وقال إسماعيل حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت قال يجزئ في كفارة اليمين لكل مسكين مد حنطة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ذكر اليمين أعتق وإذا لم يذكرها أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد مد وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما في كفارة اليمين مد ومعه أدمه وأما التابعون فثبت ذلك عن سعيد بن المسيد وسعيد بن جبير ومجاهد وقال كل طعام ذكر في القرآن للمساكين فهو نصف صاع وكان يقول في كفارة الأيمان كلها مداني لكل مسكين وقال حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أدركت الناس وهم يعطون في كفارة اليمين مدا بالمد الأول وقال القاسم وسالم وأبو سلمة مد مد من بر وقال عطاء فرقا بين عشرة ومرة قال مد مد قالوا وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعد ابن عجرة في كفارة فدية الأنى أطعم ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين فقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدية الأذى فجعلنا تقديرها اصلا وعديناها إلى سائر الكفارات ثم قال من قدر طعام الزوجة ثم رأينا النفقات والكفارات قد اشتركت في الوجوب فاعتبرنا إطعام النفقة بإطعام الكفارة ورأينا الله سبحانه قد قال في جزاء الصيد أو كفارة طعام مساكين وما اجمعت الأمة أن الطعام مقدر فيها ولهذا لو عدم الطعام عن كل مد يوما كما أفتى به ابن عباس والناس بعده فهذا ما به هذه الطائفة على تقدير طعام الكفارة قال الآخرون لا حجة في أحد دون الله ورسوله وإجماع الأمة وقد أمرنا تعالى أن نرد ما تنزعنا فيه إليه وإلى رسوله وذلك خير لنا حالا وعاقبة ورأينا الله سبحانه إنما قال في الكفارة إطعام عشرة مساكين وإطعام ستين مسكينة فألق الأمر مصدر الذي هو الإطعام ولم يحد لنا جنس الطعام ولا قدرة وحد لنا جنس المطعمين وقدرهم فأطلق الطعام وقيد المطعمين، ورأيناه سبحانه حيث ذكر إطعام المسكين في كتابه فإنما أراد به الإطعام المعهود المتعارف كقوله تعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وكان من المعلوم يقينا أنهم لو غدوهم أو عشوهم أو أطعموهم خبزا ولحما أو خبزا ومرقا ونحوه لكانوا من دوحين داخلين في من أثنى عليهم وهو سبحانه عذر عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى الإطعام الذي هو مصدر صريح وهذا نص في أنه إذا أطعم المساكين ولن يملكهم فقد انتفل ما أمر به وصح في كل لغة وعرف أنه أطعمهم قالوا وفي أي لغة لا يصدق لفظ الإطعام إلا بالتمليك ولما قال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الصحابة في وليمة زينب خبزا ولحمة وكان قد اتخذ طعاما ودعاهم إليه على عادة الولائم وكذلك قوله في وليمة صفية أطعمهم حيث، وهذا أظهر من أن نذكر شواهده قالوا وقد زال ذلك إضاحا وبيانا بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم ومعلوم يقينا أن الرجل إنما يطعم أهله الخبز واللحم والمرق واللبن ونحو ذلك فإذا أطعم المساكين من ذلك فقد أطعمهم من أوسط ما يطعم أهله بلا شك ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم في إطعام الأهل على أنه غير مقدر كما تقدم والله سبحانه جعله أصلا لطعام الكفارة فدل بطريق الأولى على أن طعام الكفارة غير مقدر وأما قدر طعام الأهل فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة فيقال هذا خلاف مقتضى النص فإن الله أطلق طعام الأهل وجعله أصلاً لطعام الكفارة فعلم أن طعام الكفارة لا يتقدر كما لا يتقدر أصبه ولا يعرف عن صحابي أم تقدير طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت قالوا فأما الفروق التي ذكرتموها فليس فيها ما يستلزم تقدير طعام كفارة وحاصلها خمسة فروق أنها لا تختلف باليسار والإعسار وأنها لا تتقدر بالكفاية ولا أوجبها الشارع بالمعروف ولا يجوز إخراج العوض عنها وهي حق لله لا تسقط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة فيقال نعم لا شك في صحة هذه الفروق ولكن من أين يستلزم وجوب تقديرها دمد ومدين؟ بل هي إطعام واجب من جنس ما يطعم أهله ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تقديرها بوجه وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرها فجوابه من وجهين أحدهما أنه أن قد ذكرنا عن جماعة منهم علي وأنس وأبو موسى وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا يجزوا أن يغديهم ويعشيهم الثاني أن من روي عنهم المد والمدان لم يذكر ذلك تقديرا وتحديدا بل تمثيلا فان منهم من روي عنه المد وروي عنه مدان وروي عنه مكوك وروي عنه جواز التغذيه والتعشية وروي عنه اكله وروي عنه رغيف أو رغيفان فان كان هذا اختلاف فلا حجه فيه وان كان بحسب حال المستفتي وبحسب حال الحالف والمكفر فظاهر وإن كان ذلك على سبيل التمثيل فكذلك فعلى كل تقدير لا حجة فيه على التقديرين قالوا وأما الإطعام في فدية الأذى فليس من هذا الباب فإن الله سبحانه قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك والله سبحانه أطلق هذه الثلاثة ولم يقيدها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييد الصيام بثلاثة أيام وتقييد النسك بذبح شاه وتقييد الإطعام بستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ولم يقل سبحانه في فنية الأذى فيطعام ستة مساكين ولكن اوجب صدقه مطلقة وصوما مطلقة ودما مطلقة فعينه النبي صلى الله عليه وسلم بالفرق والثلاثه الأيام والشاه وأما جزاء الصيد فإنه من غير هذا الباب فإن المخرج إنما يخرج قيمة الصيد من الطعام وهي تختلف بالقلة والكثرة فإنها مدل متلف لا ينظر فيها إلى عاد المساكين وإنما ينظر فيها إلى مبلغ الطعام فيطعمه المساكين على ما يرى من إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعض فتقدير الطعام فيها على حسب المتلف وهو يقل ويكثر وليس ما يعطاه كل مسكين مقدرا ثم إن التقدير بالحب يستلزم أمرا باطلا بين البطلان فإنه إذا كان الواجب لها عليه شرعا الحب وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبز فإن جعلتم هذه معاوضه كان ربا ظاهرا وإن لم تجعلوه معاوضه فالحب ثابت لها في ذمته ولم تعتض عنه فلم تبرأ ذمته منه إلا بإسقاطها وإبرائها فإذا لم تبرئه طالبته بالحب مدة طويلة مع إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من الخبز والادم وان مات احدهما كان الحب دينا له أو عليه يؤخذ من التركة مع ساعة الإنفاق عليها كل يوم ومعلوم أن الشريعه الكاملة المشتمله على العدل والحكمة والمصلحة تأبى ذلك كل الإماء وتدفعه كل الدفع كما يدفعه العقل والعرف ولا يمكن أن يقال إن النفقة التي في ذمته تسقط بالذي له عليها من الخبز والأدن لوجهين أحدهما أنه لم يبيعه إياها ولا اقترضه منها حتى يثبت في ذمتها، بل هي معه فيه على حكم الضيف لامتناع المعاوضة عن الحب بذلك شرعا ولو قدر ثبوته في ذمتها لما أمكنت المقاصة لاختلاف الدينين جنسا والمقاصة تعتمد اتفاقهما هذا وإن قيل بأحد الوجهين إنه لا يجوز المعاوضة على النفقة المطلقة لا بدراهم ولا بغيرها لأنه معاوضة عما لم يستقر ولم يجب فإنها إنما تجب شيئا فشيئا فإنه لا تصح المعاوضة عليها حتى تستقر بمضي الزمان فيعاوض عنها كما يعاود عما هو مستقر في الذمة من الدون ولما يجد بعض أصحاب الشافعي من هذا الإشكال مخلصا قال الصحيح أنها إذا أكلت سقطت نفقتها قال الرافعي في محرره أولى الوجهين السقوط وصحاهم النووي لجريان الناس عليه في كل عصر ومصر واكتفاء الزوجة به وقال الرافعي في الشرح الكبير والأوسط فيه وجهان أقيسهما أنها لا تسقط لأنه لم يوف الواجب وتطوع بما ليس بواجب وصرحوا بأن هذين الوجهين في الرشيدة التي ألن لها قيمها فإن لم يأذن لها لم تسقط وجها واحدا فصل وفي حديث هند دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من العيوب عند شكواه وأن ذلك ليس بغيبة ونظر ذلك قول الآخر في خصمه يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه وفيه دليل على تفرد الأبي بنفقة أولاده ولا تشاركه فيها الأم وهذا إجماع من العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه أن على الأم من النفقة بقدر ميراثها وزعم صاحب هذا القول أنه طرد القياس على كل من له ذكر وأنثى في درجة واحدة وهما وارثان فإن النفقة عليهما كما لو كان له أخ وأخت أو أم وجد أو ابن وابنة فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما فكذلك الأب والأم والصحيح انفراد العصبة بالنفقة وهذا كله كما ينفرد الأب دون الأم بالإنفاق وهذا هو مقتضى قواعد الشرع فإن العصبة تنفرد بحمل العقل وولاية النكاح وولاية الموت والميراث بالولاء وقد نص الشافعي على أنه إذا اجتمع أم وجد أو أب فالنفقة على الجد وحده وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهي الصحيحة في الدليل وكذلك ان اجتمع ابن وبنت أو أم وابن أو بنت وبن فقال الشافعي النفقة في هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة وهي إحدى الروايات عن أحمد والثانية انها على قدر الميراث في المسائل الثلاث وقال أبو حنيفة أن نفقت في مسألة الابن والبنت عليهما نصفان لتساويهما في القرب